シャンパンはあなたのお住まいです。 الذي هو حق الله على العبيد باب ما جاء أ ن بعض هذه ا ل أ م ة يعبد ا ل أ و ز ا ن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على ب ي ن ا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فقد وجد في ا ل أ م ة بعد القرون ا ل م ف ض ل ة أ ق و ا م تعلقوا ب م ن يسمونهم ا ل أ و ل ي ا ء فغلوا فيهم وعبدوهم من دون الله جل وعلا ب أ ن و ا ع من ا ل ع ب ا د ة التي لا تصلح الا لله كالذبح عند قبورهم تعظيما لهم وطلبا ل أ ن يحققوا من أ ج ل ه ح ا ج ة القاصد لهم ونذر الصدقات من ا ل ا ط ع م ة أ و الزيوت التي تنار بها القبور أ و غير ذلك تقربا اليهم وتعظيما لهم ومن ذلك الدعاء أ ن ه م ي س أ ل و ن ه م و ه في قبورهم ي س أ ل و ن ه م التوسط عند الله جل وعلا في قضاء الحاجات من ح ب ة الولد من رد الظالم من المال البهائم من تفريج الكرب ومن شفاء المريض حتى صاروا ينادونهم ب أ س م ا ئ ه م يقول يا فلان ا ش ب مريضي يا فلان اجعل زوجتي تحمل ا د ع و ن ه م من دون الله ف إ ذ ا أ ن ك ر عليهم أ ه ل الحق وقالوا لهم ان هذا شرك برب العالمين ان هذا مخرج من الدين وان هذا موجب س خ ط و ع ق و ب ة ردوا عليه وتعلنوا بعلل واهيه فيردون عليهم ت ا ر ة ب أ ح ا د ي ث ث ا ب ت ة عن النبي صلى الله عليه وسلم ت أ و ل و ن ه ا على غير تاويله على غير المقصود منها فيقولون مثلا إ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال ح ج ر الوداع إ ن الشيطان أ ي س ان يعبده المصلون في ج ز ر ه ا ل ع ا ل ومن تعلاتهم يقولون كيف تقول و ن ن ن ا مشركون ونحن نشهد ان لا اله الا الله ن ح م د رسول الله ونصوم م ن ص ونصلي ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم إ ل ى غير ذلك لذلك احتاج ا ل أ م ر إ ل ى مزيد بيان و إ ي ض ا ح ورد شبهه ف أ م ا قوله صلى الله عليه وسلم إ ن الشيطان قد أ ي س أ ن يعبده المصلون في جنس العرب فهذا يحتمل أ ح د أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل أ ن اياس الشيطان ليس بمعصوب معناه أ ن الشيطان لما ر أ ى اقبال الناس على ا ل إ س ل ا م ودخولهم في دين الله ا ب و ا ج ه وجهاده في سبيل الله وكذا ظن أ ن ه لن يعود أ ح د منهم عن دينه أ ب د ا ف أ ي اسمه معصوم م والثاني أ ن يقال أ ن هذا في قرن النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الذين آ م ن و ا به وصدقوه فهم يثبتهم الله على دينه ولا يرتدون والمراد خاص ا ل ص ح ا ب ة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الرخاء و ا ل ش د ة وفي الحضر و ا ل س ف ر وفي المنشط والمكره والعسر واليسر و أ م ا أ ن ه سيكون في مستقبل ا ل أ م ة من ي ع و د ا ل أ و ث ا ن فهذا دلت عليها ا د ل ة ص ح ي ح ة وهي ما ساقه الشيخ رحمه الله في هذا الباب تحت هذه ا ل ت ر ج م ة تحت هذا العنوان باب ما جاء يعني من ا ل آ ي ا ت المحكمات و ا ل أ ح ا د ي ث الصحيحات أ ن بعض هذه ا ل أ م ة يعبد ا ل أ و ث ا ن هذا أ م ر ثابت فسيكون في ا ل أ م ة من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى آ خ ر الزمان من يعبد ا ل أ و ث ا ن ويفعل افعال المشركين وقد وجد وهؤلاء مخاصمون منهم لذلك الشيخ رحمه الله يسوق في الباب ما يبين أ ن هذا من أ ن ب ا ء الغيب التي أ خ ب ر بها النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه ا ستكون فكانت ووقعت و أ ن هذا من دلائل ا ل ن ب و ة صلى الله عليه وسلم وبيان أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا ينطق عن الهوى إ ن ه إ ل ا و ح د لواحد و إ ذ ا ثبت الدليل من ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فلا كلام ل أ ح د في ردهما أ و الاعتراض عليهما أ و تفسيرهما بغير ما فهمه ي ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم عنهم و أ ت ب ا ع ه م ب إ ح س ا ن فهذا غرض المؤلف رحمه الله تعالى أ ن يرد على هؤلاء المستدلين بالشبهات و المبررين ل أ ن و ا ع الشرك و الضلالات و الرادين لما ثبت من ا ل آ ي ا ت ا ل ص ر ي ح ة ا ل م ح ك م ة والاحاديث الصحيحه الثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال باب ما جاء الباب كما سبق عنوان ا ل ج م ل ة من العلم قولوا ما جاء يعني من النصوص من ا ل آ ي ا ت المحكمات والاحاديث الصحيحات و ا ل آ ث ا ر المرويات عن سلف ا ل أ م ه الصالح أ ن هذه انه يكون من هذه ا ل أ م ة من يعبد ا ل أ و ث ا ن يعني ممن ن ينتسب ل ل إ س ل ا م من يعمل عمل م ش ر ك ي ن و يرجع إ ل ى دين المشركين إ م ا اتباعا للهوى أ و تقليدا أ ع م ى أ و ت أ و ي ل ا باطلا ممن ليس من أ ه ل اجتهاد ل ا اه عند العنوان نعم باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان نعم و ا ل أ و ث ا ن جمع وثن وهو ما عبد من دون الله وهو على غير ص و ر ة حيوان مثل ا ل ش ج ر ة و ا ل ص خ ر ة و ا ل م غ ا ر ة والبنيه على القبر والعين ا ل ج ا ر ي ة وما أ ش ب ه ذلك ما يتعلق به الجهال ويعظمونه ويفعلون عنده من ا ل أ م و ر من ا ل أ ع م ا ل و ا ل أ ق و ا ل ما لا يصلح إ ل ا لله جل وعلا نعم صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى أ ل م تر إ ل ى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجلد والطاغوت فهذه ا ل آ ي ة من س و ر ة النساء وفيها يذم الله جل وعلا المعاندين المكابرين من اليهود والنصارى المنتسبين للكتاب السابق و أ ن ه م تعمدوا الضلاله عن علم واستكبار وحسد للنبي صلى الله عليه وسلم وامه فمع أ ن م اوتوا نصيبا من الكتاب من العلم علم ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل إ ل ا أ ن ه م يخالفون ذلك ويعملون ضد ذلك يؤمنون بالجبت الجبت السحر و ا ل ك ه ا ن ة و ا ل أ و ث ا ن و ما ليس بشيء و هو يظن أ ن ه شيء ليس له ت أ ث ي ر في الواقع بنفسه فهذا إ ي م ا ن ه م بالجبت فتركوا ا ل إ ي م ا ن بالله ورسوله وكتابه وامنوا بالجبت الخرافات والضلالات يؤمنون بالجبت والطاغوت الطاغوت الشيطان يطلق الطاغوت على كل ما من عبد من دون الله وهو راض او دعا إ ل ى ع ب ا د ة نفسه أ و علم أ ن الناس سيعبدونه بعد موته و أ ق ر ه م على ذلك ولم ن ع ه م يؤمنون بالجبت والطاغوت ويزيدون على ذلك يقولون للكفار كفار قريش المشتكي إ ن ه م خير من محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه و أ ه د ى سبيله ا يزكون ا ل ك ف ر ة ويذمون خيار خلق الله جل و ع ل هذا من حمقهم وضلالاتهم وكبرهم وحسدهم ولا يجنون لعلاموسهم والشاهد من ا ل آ ي ة أ ن ه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يخاطب ا ل أ م ة على وجه الاخبار عما سيكون في المستقبل والحذر من التلبس به ي ق ل لتتبعن أنه سيكون منكم من يتبع سنن من قبلكم طريقته معادته أ و طرائقه م ع و ا ئ د ه ح ذ و ا ل ك ذ ة ب ا ل ك ذ ة ح ذ و ر ي ش ة السهم مثل ما أ ن ر ي ش ة السهم تشبه ا ل ر ي ش ة ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ل ا ث ة و ا ل أ خ ر ى فسيكون منكم من يتبع اليهود و ا ل ن ص ر على ضلالاتهم بنفسها وعينها في الحديث الاخر ح ذ و النعل بالنعل لو كان احد يمشي في أ ر ض وخطاه واضحه عن ارض يجي من هذه ا ل أ م ة من يسير على نفس الخطأ عادة عادة كناية عن نفس ا ل خ ط أ ه يضع ا ل م و ط ع هذا و ا ل م و ط ع هذا ك ن ا ي ة عن ش د ة الاتباع و التقليد هذا الحديث تضمن امرين ا ل أ و ل ا ل إ خ ب ا ر ب أ ن هذا سيكون في المستقبل من ا ل أ م ة و في ضمنها النهي و الزجر ان ا ل إ ن س ا ن يقع في هذا الشيء يفعله ل أ ن هذا موجب ا ل ه ل ك ة و ا ل ش ق و ى في الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف إ ذ ا أ خ ذ ن ا هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ث ا ب ت ة و هي ق و ل الصلى الله عليه و سلم لتتبعن سنن من كان قبلك فمن ضل عن الهدى ثم ق ر أ ن ا ا ل آ ي ه الم تر الى الذين اوتوا نصيبا ً من الكتاب م ن اليهود في المدينه من النصارى يؤمنون بالجبت بالسحر و ا ل ك ه ا ن ة و ا ل أ و ث ا ب و يفضلون المشركين على المسلمين فسيكون في هذه ا ل أ م ة من ي ت ب ع م ع ل ذلك من يتعاطى السحر ومن يستخدم الشياطين ومن يدعو إ ل ى الشرك ومن يثني على المشركين و ا ل ك ف ر ة كما جاء في الحديث الصحيح متفق عليه أ ن ه يقال للرجل ما أ ض ر ف ه ما أ ج ل د ه ما أ ع ق ل ه وليس في قلبه من ا ل إ ي م ا ن مثل قال ا ح ب ة ا ل خ ر د ا ن فيزكى الفاجر ويقدح في ا ل ث ق ة ويخون المؤمن ويؤتمن الفاجر فاذا كان في اليهود من ضل بهذه ا ل ط ر ي ق ة يؤمنون بالجبت والطاغوت ل و ث ا ن و ع ب ا د ة الشيطان ويزكون ا ل ك ف ر ة ويحبونهم ويقدحون في المؤمنين ويعادونهم فسيكون من هذه ا ل أ م ة من يفعل ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم لذلك لما ق ر أ بعض ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم هذه ا ل آ ي ة و أ م ث ا ل ه ا قال مضى القوم يعني المذكور في ا ل آ ي ة م ض و ا ه ل ك و ا قبلكم ومن يقصد إ ل ا أ ن ت م يعني احذروا أ ن تفعلوا فعلهم و أ ن تتبعوهم على ضلالهم فهذا س ي ت مساق التنبيه على م ا س ي ك و ن م س ت ق ب ل و التحذير لا على ماسك ا الخبر المجرد لا ما هو المراد الخبر المجرد نعم و هذا واحد من اليهود له من اليهود قالوا كعب بن ا ل أ ش ر ف لعنه الله ذهب إ ل ى قريش عاد النبي صلى الله عليه و سلم و ا ذ ا و اذى أ ص ح ا ب ه وذهب الى قريش و ه ي ج ه م على النبي صلى الله عليه وسلم و س أ ل ت ه قريش باعتباره حبر من أ ح ب ا ر اليهود فقالوا هذا محمد سفه أ ح ل ا م ن ا وعاب اباءنا وذم طريقتنا وفرقنا وقطع ر ح ا م ن ا نحن خير أ و هو خير قال لا انتم خير أ ن ت م خير بمحمد ففيه وفي امثاله أ ن ز ل الله تعالى هذه ا ل آ ي ة على سبيل الذنب لهذا المجرم والوعيد له ولمن كان على ز ا ك ل ت ه نعم م وقوله تعالى قل ْ هل َ انبئكم ِ بشر َ من ِْ ذلك ََِ م َ ث ُ و ب م ِ ن د الله من ب ع َ ت َ ه ُ الله َُّ وغضب ََِ عليه ََِْ وجعل َََ منهم ُُْ الفرده ََْ ة والخنازير َْ ف َِ وعبد ََََ ا ل ط َ ا ُ و ت وهذه ايضا صوره اخرى وحادثه اخرى مشابهه لله قبله ان اليهود عاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فقالوا انت فعلت فرقت قومك وسببت أ س ل ا ف ك وقطعت رحمك بالقتال القتال لقومك بدعوه أ ن ه م م ش ت ك و ن ما جئت بخير ما جئت الا بشر هذا كلامه ف أ ن ز ل الله أ ن ز ل ج ردا عليهم قل أ ي ا م محمد هل أ ن ب ئ ك م بشر يعني تسمعون أ ن انبئكم اخبركم بشر مما تقولونه فينا أ ن ت م شر أ ن ت م أ ش ر الناس و أ ن ت م أ خ ط ا ك ف ر الناس و أ ن ت م أ ح ق د الناس أ ن ت م و أ س ل ا م ك م الذين مثلكم ه ل و ننبئكم بشر من ذلك ما تقولون فينا منهم قال من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم ا ل ق ر د ة و الخنازير و عبد الطاغوت هؤلاء يعني ا ل أ ص ن ا م هم شر مكانا و اضل عن سواء س من هم أ س ل ا م ك م يا يهود والذين تعظمونهم تزعمونكم على طريقتهم من غضب الله عليه و لعنه سخط عليه أ ش د السخط و لعنه طرده ع ن م ظ ا ن ا ل ر ح م ة و جعل منهم القرده و الخنازير عاقبهم عقوبه معجنه فمسخ ط ا ئ ف ة منهم قرده ليش قرده يعني جعل صورهم صور ق ر د ة و هم بشر جعلهم الله على صور ا ل ق ر د ة مسخهم ليش ل أ ن ه م احتالوا على الله فاستحلوا م ح ا ر م ة ب أ د ن ى الحيل ف أ ش ب ه و ا عبث ا ل ق ر د ة ا ل ق ر د ة تعبث وتحتال فهم تصرفوا بغباء وحمق من أ م ث ل ه ذلك أ ن ه لما حرم عليهم الصيد يوم السبت صيد السمك و ابتلوا ب ك ث ر ة اتيان السمك إ ل ى شواطئهم ا م ت ل ا ء من الله عز و جل لينظر هل يثبتون ولا لا لا ف إ ذ ا انتهى يوم ا ل س م ك ا لحرم ي عليهم الصيد فيه ذهبت السمك كلها و لم يصبروا فاحتالوا جعلوا لها الحفر على الشاطئ يبقى فيها الماء و تنحبس ف إ ذ ا جزر البحر م س ت ط ا ع ت ن تذهب ف ي أ خ ذ و ن ه ا ليلا و ي أ ك ل و ن ه ا هذا من حيل القرود بلوم يعني حيله بلوم و من ذلك أ ن ه م لما حرم عليهم الشحوم شحوم الحيوان لما كول اللحم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ا ل ذي ظهروا من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إ ل ا ما حمل الظهر م او الحوايا أ و مختلطه ب ع ض م يحرم عليهم ا ل أ س ن م ه اسنمه ا ل إ ب ل والبقر فجاءوا و أ خ ذ و ا الشحوم المحرم عليهم و أ ذ ا ب و ه وباعوه و أ ك ل و ا ثمنه ما أ ك ل و ه الشحم نفسه احتالوا و أ ذ ا ب و ه و ب ا ع و ه و أ ك ل و ا ثمنه ح ي ل ة عن الله عز وجل فلذلك مسخهم الله قراده ط ا ئ ف ة أ خ ر ى منهم ما غاروا على حرمات الله لما ر و ا ت و ن ت ه ك ما أ ن ك ر و ا عليهم و نهاوهم و ربما نهاهم بعضهم كلام لكن صار في اغنى و اول النهار و في اخر النهار صار جليسه و أ ك ي ل ه و شريبه ما كان صار شيء فهؤلاء اشبهوا الخنازير بعدم ا ل غ ي ر ة فلذلك مسخهم الله خنازير جعل صورهم على صور خنازير دعين الذين كفروا بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عنهم ك ا ن ف ع ل و ن لمن سما قدمت لهم موسى وسخط الله عليهم بالعذاب القادم الايه الاخرى وسالهم عن ا ل ق ر ي ة ايش ا ل ق ر ي ة التي كانت حاضره البحر اشمعنا حاضره ا ل ب ح على الشاطئ فابتلوا بهذا تحريم السمك يوم صيد السمك يوم السبت و توفر السمك ب ك م ي ة كبيره و محرم عليها فيحلم يوم الاحد يروح السمك ما يجدون شيئا ابتلا من الله عز و جل لينظر واقعا ً ما يفعلون اذ ل يعدون ي في السبت ت أ ت ي ه م حيتانهم يوم السبت ه م شرعا ضاحمه يمسك عشره يمسك عشره ويوم لا يسبتون لا ت أ ت ي ه م كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون فلما وقعوا في المنكر نهتم ه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل ص ا ل ح ة عنها المنكر فلم ي ن ت و ا فلامتها ط ا ل ف ة أ خ ر ى قال لم ا ت ع ي ض و ن قوم ا لله م ل ك م وعزيمه و ع ذ ا الشرك صاروا في صف العصاه ن س ا الله ا ل ف ي ه فلما ر أ ى ذلك منهم أ ن ج ل الذين ه ن عن السوء وضرب القلوب بعضهم ببعض ومسخهم ق ر د ة وخنازير و أ ه ل ك ه م الله فمن مسخه الله لا يعيش أ ك ث ر من أ ر ب ع ي ن يوما و لا يبقى له ن ز ل ف إ ذ ا كان من اليهود من فعل هذا الفعل من فعل هذا الفعل و فعل الله تعالى به هذه ا ل ع ق و ب ة غضب الله عليه و لعنه و جعل منهم ا ل ق ر د ة و الخنازير و عبد الطاغوت يعلن ن الله عز و جل أ م ه ل ه م على ضلالهم و زين لهم سوء ما كانوا يعملون أ و شر منا كما تزعمون أ ن ت م أ س ل ا ف ك م من اثابهم الله ثوابا س ي ئ ا يليق بجرمه لان هذا على وجه ا ل ت م ك ي د والتقريع فالثواب عند ا ل أ ط ل ا ق يطلق على الثواب الكريم و إ ذ ا أ ر د غير ذلك ي ك ر ا انه أ ث ا ب ه شر إ ث ا ب ه شر من ذلك ب ث و ب ة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم ا ل ق ر د ة والخنازير فهؤلاء شر الناس وهم شر سلف لشر خلف الذين هم أ ن ت م يا معشر اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ا ل م ك ذ ب ي ن له من لعنه الله ومن عبد الطاغوت من عبد الشيطان ومن عبد ا ل أ و ث ا ن ومن عبد البشر ا ل أ م و ا ت و ا ل ق م و ر عبد ا ل ط ا و ر أ و ل ئ ك ه ا ل أ ص ن ا ف شر م ك ا ن أ ش ر الطوائف و أ ش ر ا ل خ ل ي ق ة و جزاؤهم عند الله العذاب الشديد الوعيد ا ل أ ك ي د طيب إ ذ ا كان هذا حدث من اليهود و من النصارى فسيكون من هذه ا ل أ م ة من يفعل هذا ولا بد للحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذف بالقذف أ و النعل بالنعل حتى بالغ النبي صلى الله عليه و سلم في ت أ ك ي د ش د ة الاتباع قال حتى لو دخلوا جحر ضب في ر و ا ي ة خرب لدخلتم و ايش يبغى في جحر ا ل ضب و في روايه الحديث الاخر قال حتى لو كان فيهم من ي أ ت ي أ م ه علانيه و عيدا من يزني ب أ م ه هذا جرم عظيم ل أ ن ه الزنا و كان ف ا ح ش ة و ساء سبيلا فكيف بالزنا ب ا ل م ح ا ر ب ذوات ا ل م ح ا ر ب أ ش د و أ غ ل ظ فكيف الزنا ب ا ل أ م ة و البنت نعوذ بالله أ ش د أ غ ل ى ا ل م ع ن ى أ ن هذا سيقع و أ ي ه ا المخاطبون ومن يبلغه الكلام احذروا أ ن تفعلوا فعل أ و ل ئ ك فتهلكوا بما أ ه ل ك ه م الله به وتشقوا بالدنيا و ل ا خ ر ه والعياذ بالله نعم وقوله تعالى قال الذين غ ل ب و ا على أ م ر ه م ل ن ت خ ل ن عليهم مسجدا、طيب. هذا د ل ي ل الثالث هذا يخص النصارى ل أ ن أ ه ل كاف على ا ل ر ا ئ ح كانوا في زمن ا ل ن ص ر ا ن ي ة فالله عز و جل لما ذكر أ ه ل الكهف إ ج ا ب ة على سؤال سئل عنه النبي صلى الله عليه و سلم وبين قصتهم و ما جرى إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا بربهم و زدناهم هدى و ربطنا على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات و الارض اذ اعبدوني ل ه لقد كنا إ ذ ا شطط و ت ب ر ع و ا ب ا ق و م المشركين هؤلاء ا ق و م اتخذوا من دونه آ ل ه ه اولادنا عليهم سلطان بين فمن أ ظ ل م م ن افترى على الله ك ذ ب ة ف ب ي ن سبحانه ح ق ي ق ة خبر أ ص ح ا ب الكهف أ ن ه م شباب أ ر ج ح ا ل أ ق و ا ل منهم ث م ا ن ي ة خرجوا من قومهم كارهين لقومهم متبرئين من أ م ا م ه م عليهم ل أ ن قومهم كانوا على الشرك والضلاله وهؤلاء موحدون لله عز وجل سائرون على هدي ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم ص ل ا ة و ا ل س ل ا م فنصحوا قومهم ودعوهم ولم يقبلوا منهم فقرروا أ ن يعتزلوهم يهاجروا عنهم فهداهم الله عز وجل بعدما خرجوا إ ل ى الكهف غار في الجبل فدخلوا فضرب الله تعالى من نوم ث ل ا ث م ا ئ ة وتسع سنين لحكمه ارادها الله جل وعلا ثم ايقظهم بعد ث ل ا ث م ا ئ ثلاثمائة وتسع سنين, سنين. سنين. ايقظهم الله عز وجل من نومته ما أ ص ا ب ه م البعوض ولا أ ت ت ه م ه و ا م ا ل أ ر ض ولا تعرض مثلهم ا ل س ب ا ح ولا أ ن ت ن ج ج س ا م ه م ولا تغير لباسه ولا شكلهم فتساءلوا بينهم كم لبثتم ظنوا أ ن ه م لبثوا ض ح و ة أ و آ خ ر نهار لبثن ا يوما او بعض يوم لكن لما شاهدوا ما حولهم و إ ذ ا المعالم متغيره المعالم م ت غ ي ر ة مظاهر البلد غير البلد مظاهر ا ل أ ر ض غير ا ل أ ر ض مضى عليها سنون ط و ي ل ة فلذلك نسبوا العلم الى الله ا ض ا ف و الى الله ربكم أ ع ل م بما لبثتم فابعثوا أ ح د ك م بورقكم هذا ابعث واحدا منكم بدراهمكم هذه من الفضه الورق من ا ل ف ض ة ع م ل ة مضى عليها ث ل ا ث م ئ ة س ن ة و تسع سنين قالوا إ ابعثوا ا فلياتكم برزق منه يعني يشتري لكم بهذه ا ل ع م ل ة ط ع م فقط فلينظر أ ي ه ا أ ز ك ى طعام يعني تخير لكم أ ط ي ب الطعام هذا دليل ل ل م س ل م ي ت ح ر ى أ ط ي ب الطعام ما ياخذ ا ل ر د ي ما ياخذ اللي متسمم ما ياخذ اللي متغير كذا لا أ ط ي ب الطعام ما دام الله مغنيه أ ي ه ا أ ز ك ى طعاما ف ل ي أ ت ك م برزق منه يعني معهديه ن وليتلطف ليكن على حذر خشيه أ ن يعلم بكم ف إ ذ ا علموا بكم جاءوكم وقتلوكم ظنوا أ ن ه م ما ناموا إ ل ا بعض يوم من قومهم موجودين لكن تعجبوا من تغير ا ل أ و ض ا ع فخشوا أ ن قومهم ي ك و ن و ا قد بحثوا عنهم ولم يجدوهم و كذا و كذا و كذا ف إ ذ ا ر أ و ا هذا عرفوا و مثل ما يقول حققوا معه و عرفوا مكانه و اتبعوه حتى يصل ثم تمكنوا منهم فقتلوه قتلوهم ل ح ق ه م عليهم و حقدهم عليهم بسبب ا س ت ق ا م ة هؤلاء الشباب على التوحيد و ا ل س ن ة ولا ي ش ر ن بكم أ ح د ا انهم يظهروا عليكم يرجموكم أ و يعيدوكم في مله و شرك اما أ ن يقتلوكم ب ا ل ح ج ا ر ة او السنه أ و ي أ خ ذ و ك م و يقهروكم و يرغبوكم على ع ب ا د ة الاوثان ولن تفلحوا اذن ابدا وهذا السيق مساق التكرير فدل على أ ن المشرك بالله الذي يموت على شرك لا يفلح أ ب د ا وعن ه و ن وجوده جانب فلما ذهب هذا الشاب وتخير أ ز ك ى الطعام واشترى وسلم انك استغرب البائع البقاله استغرب تعال تعال انت حصلت كنزا تعال اشارك في الكنز ل أ ن ه ر أ ى ا ل ع م ل ة ق د ي م ة م ن ت ه ي ة ق د ي م ة ق د ي م ة جدا ف قال هذا عثر على كنز أ ش ا ر ك فيه فلم يتفاهم معه و يتجاوب معه ف ا س ت د ع ا ص ح ا ب ه و جاءوا يطلبون الكنز هذا عند ك ن ز خاص فالشاب فر من هذا المكان و رجع إ ل ى أ ص ح ا ب ه يحذرهم و ينذرهم ان ا ل أ م ر خطير جدا فوجدهم قد قبضهم الله توفاهم الله و لما وصل توفاه الله و انتم و ظنوا جاء اهل البلد بقظهم وقضيضهم وملكهم ووزرائهم وجنودهم وكذا وكذا و إ ذ ا هؤلاء على هذه الحاله ا ل ع ج ي ب ة يعني ناس قدام في غ ا ي ة القدم وبعدين أ ج س ا م ه م ط ر ي ة وغضه وعلى شبابهم وتو قبض و ا ل آ ن قبض فقط ن س ه ل فتساولوا تشاوروا كيف هذا وكذا وكذا ن ت ه و إ ل ى ان اختلفوا وكان أ ه ل السلطان منهم عندهم أ ث ر من ا ل د ي ا ن ة وفيهم ق ب و ر ي ة و ث ن ي ة فقالوا هؤلاء أ و ل ي ا ء لله و أ ح ب ا ب له والدليل على هذا هذه ا ل ك ر ا م ة أ ن ه م في هذا الغار لهم م د ة ط و ي ل ة و مع ذلك لم ي ت أ ث ر و لم يتغير و لم يكن و كذا و كذا كذا فلذلك نتبرك بهم و نتخذ عليهم مسجدا ً نعبد الله فيه حتى يستجاب لنا الدعاء من ش أ ن ه م تقضى ا ل ح ا ج ة بواسطتهم و يكون كذا و كذا و كذا من أ ن و ا ع الغلو والبدع قال الذين غلبوا على أ م ر ه م ن ا ت خ ذ ن عليهم مسجدا هذا سيق مساق الذنب و ا ل إ ن ك ا ر لهذا الاقتراح فكان من النصارى منفع ل هذا كما جاءت ا ل أ ح ا د ي ث عن النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أ ن ه سيكون من هذه ا ل أ م ة من يعظم الصالحين ويغلو فيهم حتى يدفنهم في المساجد أ و يبني عليهم المساجد و قد وقع مصداق ما أ خ ب ر به الصادق المسلوق صلى الله عليه و سلم الذي ينطق عنه إ ن هو الا وحي من روح يوحى فاذهب إ ل ى أ ي ج ه ة من أ م ص ا ر المسلمين و ستجد قبورا تقصد و أ ب ن ي ة تعبد و غلوا في الناس حتى يدعون من دون الله كما وقع هذا في النصارى التي هي آ خ ر ا ل أ م م من سيقع ف هذه الامم نفس الشيء نعم صلى الله عليه وسلم عن أ ب ي سعيد رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن َُّ سنن ََ من َْ كان َ قبلكم ََُْ حتوى َ ا ل ُْ د َّ ة ِ ب ِ ا ل ُْ د َّ ة ِ حتى ََّ لو َ م دخلوا َ جحرى َ طب لدخلتموه ََُْ فاروا يا َ رسول ََُ الله اليهود َُْ والنصارى َََْ أ ن ا ل ثمن اللام م و ض ع للقسم تقدير والله لتتبعن قسم من النبي صلى الله عليه وسلم وهو البار يقسم بالله أنه سيكون من هذه ا ل أ م ة من يتبع من كان قبله من الام يعني الظلال لتتبعن سننا يعني عاده وطريقه من كان قبلكم والمعنى في عبادتهم وتدينهم ا ل ح م ك الله لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذه بالقذه بمعنى انك لو رميت بسهم فوقعت ر ي ش ة السهم في مكان فسيكون من هذه ا ل أ م و ر من يرمي بنفسه تقع ر ي ش ة بنفس المكان ا ل ق ذ ة ر ي ش ة السهم ح ذ ر ق ذ ر ه ب ا ل ق ذ ة طيب الصحابه ة ل ا سمعوا هذا فقالوا اليهود والنصارى اليهود والنصارى يعنون اهم اليهود والنصارى سيكون منا من يفعل فعله أ و تعني اليهود والنصارى يروى بالوجهين بالرفع على تقدير اهم اليهود والنصارى وبالنصب على تقدير تعني اليهود والنصارى قال فمن يعني من الناس لهم ل أ ن ه م هم آ خ ر ا ل أ م م قبلكم ودائما إ ذ ا قال لهم ستتبعون ا س ن ة من كان قبلكم في الغالب يعني اليهود والنصارى وربما يعني ا ل ف ر ص ل أ ن ه م مجاورين للعرب والهند كذلك لكن السياق مساق التدين لذلك يغلب م ن ه اليهود والنصارى نعم و ل م ولمسلم عن الثبان رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ف إ ذ ا كان من اليهود والنصارى من غلا في الصالحين حتى عظمهم بالبناء على قبورهم وبالعكوف عندها وبالنذر والذبح تعظيما لها وباطعام العاكفين عندها من أ ج ل من فيها فسيكون في هذه ا ل أ م ة لمن يفعل ذلك تماما فهذا رد على من يقول انه كيف تزعمون من يدعو ا ل أ و ل ي ا ء و ع ظ م ه م و ش ر ك ه يقول لا إ ل ه الا الله محمد رسول ه وهو يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان قد أ ي س أ ن يعبده المصلون في ج ز ي العرب نقول هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر نفس الشيء والواجب التوفيق بين الخبرين وهو ا ل م ع ا ر ض ة وقوله أ ي س ان يعبده المصلون هذا اخبار عن اياس الشيطان يعني ظنه ظن أ ن الناس لن يكفرون بعد اليوم والشيطان م ع ما هو معصوم يظن يخطي مثل غيره أ و انه ظن ان ا ل ص ح ا ب ة لن يفتنوا فان الله عز وجل قال وما محمد الا رسول قد خذ من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم على ع ق ب ك وقد وجد من انقلب على عاقبه وارتد عن ا ل إ س ل ا م بعد م و ت النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم مات وقتل مات في ظاهر ا ل أ م ر وقتل بالسم الذي وضع له يوم خ ي ب ة ما زال صلى الله عليه وسلم يعاني من آ ث ر حتى توفي بسببه في أ و ل ا ل س ن ة الحادي عشر ة نعم ا ل ل ه ل ي م س ل م عن ثوبان رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إ ن الله ز و ا ن ي الارض فرايت مشايقها ومقارنها و َ إ ِ ن َّ أ ُ م َّ ت ِ ي س َ ي ف ْ ل ُ غ ملكها َُُْ ما َ زوي ُِ لي منها َِْ يعني ان الله عز وجل قبض لها الارض وطواها حتى قرب البعيد فارى النبي صلى الله عليه وسلم البعيد كما يرى القريبه وخصوصا جهه المشرق وجهه المغرب جهه المشرق و ج ه ة المغرب يعني دون الشمال و الجنوب و لهذا امتد ا ل إ س ل ا م شرقا حتى وصل الصين و وصل صحراء سيبيريا و امتد غربا حتى وصل إ ل ى طنجه من المغرب و ا ل أ ن د ل س حتى وصل إ ل ى ت س ع ة أ م ي ا ل من باريس وقات بلاط ا ل ش ه د ا ن فامتد ا ل إ س ل ا م شرقا وغربا مصداق ما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم واتسع ملك ا ل أ م ة هذه من أ ن ب ا ء الغيب و من دلائل ن ب و ة صلى الله عليه وسلم من ايات ن ب و ة صلى الله عليه وسلم ومن دلاله على تمكين الله عز وجل <تصفيق> لنبي صلى الله عليه وسلم و ل أ ت ب ا ع ه يمكن لهم دينهم الذي ا ر ت ض ا لهم وقد وقع هذا ولله إ ن ا عبد المشركين نعم اعطيت الكنزين ا ل أ ح م ر و ا ل أ ب ي ض ع ط يعني ت الكنزين ي في ا ل م ن ا س ب ة هذه قيل له انك ستستولي على كنز ك س ر ة في المشرق و هو ا ل ف ض ة غالب كنزه هو الفضه و و ر ق و قيصر في المغرب غالب كنزه هو الذهب ف ي أ خ ب ر الصلاه و س ل م بهذا الخبر أ أ خ ب ا ر الواثق ل أ ن ه جاء الوحي من الله جل وعلا حتى قال ل س ر ا ق ة م ن مالك ا ل م د ل ج رضي الله عنه كيف بك يا س ر ا ق ة إ ذ ا أ ل ب س ت تاج كسرى وحلتين أ ن ت ع ر ا ب ي من بني مدرس ب ا ج ز ي ر ه ع ر ب ي ه تلبس لباس الملوك الذي في قعق ا د ص و ر ه وقد جيء بهذا بكنز ك س ر ة بتاجه وسواريه التي في يديه و أ ل ب س ت ل س ر ا ق ة تصديقا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم فصدق الله وعده صدق الله عبده وانجز وعده ونصر جنده وهزم ا ل أ ه ز ا ب وحده والله ح د و ش نعم صلى ا ل ل ل ه و س ر ق ي ت ا ل ز ي ن الاحمر والابيض واني سالت ربي لامتي الا يهلكها بسنه ع ا م ب س ن ة بعام أ و ب س ن ة ع ا م ا ل س ن ة قد يراد بها ا ل س ن ة و اثني عشر شهرا في كتاب الله كل س ن ة فيها ح ج ة إ ن عده شهور عند الله اثني عشر شهرا و قد يراد بها القحط القحط و الجدو كما قال صلى الله عليه و سلم في دعائه على قريش ما أ ص ر و ا على الشرك وكفروا و ه ذ ا اللهم اعني عليهم بسبع كسبع يوسف يعني سبع سنين ج ذ ب والذي قال الله تعالى فيها ا خ ب ا ر عن يوسف في ت ا و ي الرؤيا للملك قد تزرعون سبع سنين دابه فما حصدتم فذروه في سم ب ل ه ل ي د خ ر و ا في ا ل ص و ا م ع إ ل ا قليلا ما ت أ ك ل ثم ي أ ت ي بعد ذلك سبع ش د ا د نقحت جدم ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا ما تحسن فكانت هذه الرؤيا مما ن ص ل الله عز وجل به بها نبيه يوسف عليه السلام ومكن له في ا ل أ ر ض حيث أ ن ه ا ر ؤ ي ة هذه ا ل ر ؤ ي ة من أ ح د صاحبيه في السجن و عرضت على الملك ملك ذلك الزمان و أ ه م ه ش أ ن ه ا و ا س ت ف ت ا وزراءه ملاه فيها و لم يفيدوه وتذكر صاحب يوسف بعد م د ة أ ن يوسف ص ا ح ب في ا ل س ج ن يؤول الرؤى فقال أ ن ا و ن ب ئ ك م ب ت ا و ي ن ي فارسلوه فارسلوه وخاطب يوسف ايها الصديق أ ف ت ن في س ب ب بقره الزمان ي أ ك ل و ن ن سم العجام بسبب سنبلات الخضر و أ خ ر ى ي ب س ا لعلي ارجع الناس لعلهم يعلمون يعني لعن الله يجعلك ف ر ج كان قد أ و ص ا ه يوسف قال اذكرني عند ربك ان جاءت م ن ا س ب ة اذكرني عند ربك لعله يكون سبب لخروجه من السجن الذي ظلمت به لكنه أ ن س ي لحكمه ارادها الله عز وجل فلما جاءت هذه الرؤيا وعرضت عن الملك و يخدم الملك تذكر فلذلك أ ف ص ح عن خبرته و طلب أ ن يخدم في هذا الغرض ان يرسلوه إ ل ي ه ف أ ر س ل و ه كانت سببا في خروج يوسف عليه السلام و في ظهور براءته ما اتهم به و كذب عليه و في م ق ا ب ل ة للملك و تمكينه فكانت هذه الرؤيه د ل ا ل ة على أ م ر عظيم سيحدث ل ل د و ل ة ومستقبلها وتحتاج الى ما يقولون خ ط ة تقشف مثل ما يقولون وهدف استراتيجي ل أ ج ل هذا ولذلك كانت من أ س ب ا ب تمكين يوسف عليه السلام حتى ينفذ ا ل خ ط ة خ ط ة الاقتصاد هي ايام الرخاء ثم خ ط ة التقشف في الصرف سنين ا ل ش د ة ك ا ن ذلك بما أ ظ ه ر الله تعالى به ش أ ن يوسف عليه السلام ودعوته وسبب في ه د ا ي ة الخلق الى التوحيد نعم و أ ن لا س ل ط عليهم عدوا من سوى و س ي هذه ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى إ ن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أ خ ب ر بظهور الدين وعزه المسلمين وانتشار ا ل إ س ل ا م في أ س ق ا ع ا ل أ ر ض و خ ا ص ة المشرق والمغرب و أ ن ه ا ستنفق كنوز ك س ر ة وقيصر في س م ي ل الله ترتب على هذا التوسع في الدنيا و الترف ترتب على هذا الانشغال و الاختلاف في الدين شعر النبي صلى الله عليه و سلم ب أ ن ه في خطر على ا ل أ م ة فلذلك دعا ربه إ ل و علا ر ح م ة ب أ م ت ه و ش ف ق ة عليها و رفقا بها أ لا يهلك ا ل أ م ة ب س ن ة ب ع ا م ة يعني ما يهلكهم ب ب ل ي ة تقضي على ا ل أ م ة ع ق و ب ة ع ا م ة ك و ن ي ة مثل ما هلكت قوم نوح بالطوفان وهلكت عاد بالريح ا ل ع ق ي ب وهلكت قوم ثمود ب ا ل ص ي ح ة وهلكت قوم شعيب ب س ح ا ب ا ل ظ ل ة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم امته ان ه م ت ه لا تهلك بعقوبه ع ا م ة هذا الوجه ا ل أ و ل حيث نتم حين امه تنتهي و الوجه الثاني أ ن لا تهلك بالقحط بل يكون القحط في س ن ة في ج ه ة و س ن ة أ خ ر ى في ج ه ة أ خ ر ى و ث ا ل ث ة في ث ا ل ث ة و هكذا و إ ل ا فالمطر من السماء ما ينقص عاما ً عن عام ولا ن ق ط ة و ا ح د ة ما ننزله الا بقدر معلوم لكن الله يصرفه كيف يشاء فيجعله في ج ه ة فيضان وفي ج ه ة قحط لبنى من ا ل ح ك م ة قد ينزل المطر و ي ك س ر ولكن لا تنبت ا ل أ ر ض ليس القحط ان لا تمطر ولكن القحط ان تمطر ثم تمطر ثم لا تنبت ا ل أ ر ض يكون نقص ب ر ك ة لذلك النبي صلى اشفق ل ل عليه وسلم ه على ا ل ا م ة ودعا الله تعالى أن لا يهلكها بالقحط ولا يهلكها ب ع ق و ب ة ع ا م ة تقضي عليها حيث تكون في خبر كان ولا يبقى لها إ ل ا ذكر لا بل تبقى هذه ا ل أ م ة وتنصر ولا تزال طائفه من ا ل أ م ة عن حق ظاهرين لا يضر من خذلهم ولا من خذلهم حتى ي أ ت ي الله في أ م ر ه فاستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم واعطي هذا امان ان ا ل أ م ة لا تهلك جميع لا، حتى لو أ ص ي ب ت بكوارث من تسلط عدو ولا من فيضان ولا من طوفان ولا من وباء مرض ولا كذا فيكم في جهه دون أ خ ر ى ويبقى في ا ل أ م ه خير يبقى منها خير والمقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم أ ج ي ب اعطي هذه استجاب الله د ع ا ء الا يهلكها ب س ن ة ب ع ا م ة لا ب ع ق و ب ة ع ا م ة ت س ت أ ص ل ه م ولا بالقحط نعم س م الله عليه و أ ن ل ا يسلط عليهم عدوا من سوى انفسهم فيستبيح غ ي ض ت ه م طيب هذه د ع و ة ث ا ن ي ة من النبي صلى الله عليه و سلم ل أ م ت ه قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ومن رؤوف رحيم فكان من كمال ش ف ق ة صلى الله عليه وسلم للامه انه دعا الله لها أ ن لا يسلط عليها عدوا خارجيا يعني كافرا فيقضي عليها ويبيت خضراءها ف أ ع ط ي هذا أن العدو ما يسلط لك لكن بشرط أ ل ا ت ق ت ت ا ل أ م ه فيما بينها و يستنصر أ ح د الطرفين بالعدو فانه إ ذ ا استنصر يسلط العدو على جزء من ا ل أ م ه و على ا ل أ م ة ك ا م ل ة مثل قحط يصيب جزء من ا ل أ م ة فاعطي أ صلى الله عليه و سلم هذه أ ي ض ا ا ل أ م ة ما تهلك كلها ب ت ص ل ي ط العدو لكن يسلط عليها بقدر وذلك حين تقتتل ويستنصر أ ح د الطرفين بالعدو يعني الطرف الموالي للعدو يستنصر به ولو ل استنصر الطرف المحق بالعدو بشروط وكذا ما ي ه ن ي ما في شيء المراه دفع الظلم دفع شر الشرين نعم وان ربي قال يا محمد اني اذا قضيت قضاء فانهم لا يردق و واني أ ع ط ي ت ك لامتك أ الا اهلكهم بسنه لعامه والا أ اسلط عليهم عدوا من, عدو من سوى أ ن ف س ه م فيستبيح ر بيضتهم, بيضتهم يعني يقضي عليهم بالكليه نعم بسم الله ولو اجتمع عليهم من بابطالها حتى يكون يملك بعضة بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا إ ذ ا اختلفوا فيما بينهم صار الهرج والبغي اتباع ا ل أ ه و ا ء فيسلط العدو على جزء من ا ل أ م ه نعم وزاد وانما اخاف على امتي الائمه أ المضلين و ز الائمه د وإنما, وَإِنَّمَا أَخَافُ ع ى أُمَّتِهُ ل أ المضلين يعني ق د و ة السوء الناس اللي يحسن بهم الظن وهم يضلون الناس بقصد أ و بغير قصد هذه م ش ك ل ة يعني هي اللي تنحرف ي ا ل أ م ة بسبب هؤلاء نعم الله. واذا و ََ ع َ عليهم ََُِْ السيف َُّْ لم َْ يرفع َْ واذا و ََ ع َ عليهم ََُِْ السيف َُّْ لم َْ يرفع َْ إ ِ ل َ ى يوم َِْ ا ل ْ ق ي َ ا م ِ يعني إ ذ ا ت ج ر أ أ ح د ه م وقتل ا ل آ خ ر عدوانا وظلما ب ت أ و ي ل باطل ف إ ن ه سيستمر القتل والاقتتال إ ل ى آ خ ر الزمان إ ذ ا انه استحل احد دم أ خ ي ه في ا ل إ س ل ا م ب ت أ و ي ل الباطل فتلك علامه وقوع البنيه استعمال آ ل ة القتل سواء كانت السيف أ و السكين أ و البندقيه أ و الرشاش أ و أ ي و ز ي ر ة إ ذ ا استعملت آ ي ة ا ل آ ل ة القتل بغير حق ت أ و ي ل باطل ف إ ن ه سيستمر القتل بعد ذلك إ ل ى آ خ ر الزمان إ ذ ا وقع عليهم السيف لن يرفع ع ب د ا هذا في تحذير من ا ل ف ت ن ة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في جمع ع ر ف ة يوم ع ر ف ة قال أ ل الا لا ترجعوا ب ع د كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض يعني لا ترجعوا فاعلين لفعل الكفار يقتل بعضكم بعضا ب ا ل ت أ و ي ل الباطل يعني د ي ا ن ة فيما يزعم ووضع ا ل م ظ ل قد وقع هذا ف إ ن أ و ل ما وقع ا ل س ي كان بقتل امير ل أ المؤمنين عثمان رضي الله عنه قتلته الخوارج ولذلك لم يزل القتل من امه منذ ذلك الى يومنا سيستمر إ ل ى آ خ ر الزمان وفي زمان هذا وقع أ م ر أ خ ب ر عنه النبي صلى الله عليه وسلم اشتهر وكثر وانتشر وهو الهرج قال صلى الله عليه وسلم كذا القتل بلسان ا ل ح ب ش ة يعني لا ي د ر القاتل فيما قتل علمه على بينه ولا المقتول فيما قتل تستحل الدماء والحرمات ب ا ل ت أ و ي ل الباطل بالهوى الفاجر وهذا ما يجري اليوم ب د أ ينتشر ا ل آ ن في كل مكان بدا بالعراق امتد ا ل الشام امتد الحين إ ل ى مصر وليبيا ا ل و اليمن في بلاد ث ا ل ث و الهند و غيرها خطير جدا يعني خطير جدا و القاتل و المقتول في النهر ل أ ن القاتل قتل عن غير بينه و المقتول دخل في أ م ر لا يعلم حكمه شرعا دخل في الفتنه、هو. ذ ل ك النبي امر باعتزال الفرق ا ل م ت ن ا ح ر ة قال ولو أ ن تعض على أ ص ل ش ج ر ة لما أ خ ب ر عن ذلك قيل كيف من ن ج ا قال تلزم إ م ا م المسلمين و جماعته قيل ف ه ل لم يكن لهم إ م ا م و ج م ا ع ة يعني في البلد قال تعتزل تلك الفرق حتى ي أ ت ي ك الموت و أ ن ت على ذلك ولو أ ن ت ع ض على اصل ش ج ر ة على جذع ش ج ر ة قيل أ ف ر أ ي ت ان دخل علي ا ت ح م بيتي ع ل ي قال كن كخير ابني ادم بني آ د م فان خفت ب ا ر ق ة السيف فضع ثوبك على وجهك وقل باذني واثمك والمعنى لا تشارك في القتل احذر لا تدخل فهذه هي ا ل ف ت ن ة هذه اللي يسمونها الناس اليوم اهل اللهو الجهاد ترى هذه ا ل ف ت ن ة و هذه التي حذر منها النبي صلى الله عليه و سلم و هذه اللي ق ت ل ه ا في النار القاتل و المقتول في النار هذه التي تنتهي بالناس أ ن لا يكون لهم د و ل ة لا ي س لهم و ل أ م ر ولا د و ل ة ولا ج م ا ع ة هذه خ ط ي ر ة جدا ا ل آ ن إ ل ى د ر ج ة إ ل ى د ر ج ة أ ن ه صار ا ل آ ن المغرر بهم في هذا باسم الجهاد و ا ل د ع و ة و كذا صار والعياذ بالله يقطع رحمه و يعق والديه يقتل أ ب ا ه و يقتل قريبه في سبيل إ ر ض ا ء الشيطان هذا لو جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله أ و جاء عمر بن الخطاب و طلب منه هذا الفعل ما فعله مع ذلك يفعل هذا الفعل ق ط ي ع ة الرحم واستحلال ا ل ح ر م ة من أ ج ل شخص لا يعلمه ولا يدري ما حال ولا ما دين ولا منه ص ن ي ع صنع ولبس لباسا ليس له و هذه ا ل ف ت ن ة العظيمه و العياذ بالله احدهم ما يقوم يصلي الفجر و يروح يلقي بنفسه في أ ت و ن الحرب يطلب ا ل ش ه ا د ة ترى الشهداء صنفان شهداء الى ا ل ج ن ة و شهداء الى النار ف أ ن ت م شهداء النار يعق والديه و يعصي ولي امره و يسعى في ا ل ف ت ن ة و يخدم الشيطان ترى و الشيطان ما تعرف انت أ ن تسعى في ط ا ع ة الشيطان وتهلك نفسك في سبيل الشيطان هذه ع ق و ب ة من الله ل م ن ح ر ف ي ن المتبعين ل ل ه و ى و ا ل م ر ض ي ن عن الهدى والطاعنين في خيار العلماء هذه ع ق و ب ة و ا ل ع ذ ب ا يهلكون شر مهلك ويود ح د ه ب اذا راى ح ق ي ق ة التخلص و ا ن ا ن ة نعم、صحيح. ولا تقوم الساعه حتى يلحق ش ي من امتي ب ا ل ش ر ك ي ن هذا الشاهد لا تقوم ا ل س ا ع ة حتى ترتد ق ب ي ل ة من القبائل حي ا ل ق ب ي ل ة والمجتمع والفئام الكثيره هذا خطير هذا هذا خطير في ناس باعوا دينهم للشيطان قبائل دخلت مع المجوس على مجوسيته و عداوتهم ل ل إ س ل ا م قبائل دخلت مع اهل و ث ن ي ة في وثنيتهم و قبائل رحلت ب أ ك م ل ه ا إ ل ى أ ح ض ا ن النصارى ما ترون في مستقبل هؤلاء أ و ل ا د ه م قد يكون الواحد مكره ولا ل حيله ل ك ن ه مصيبه هي فنحن ننظر هنا لا نشمت بهم لكن ننظر إ ل ى أ ن ه م ص ي ب ة حلت بالمسلمين ملايين البشر ترحل تسكن في بلاد ا ل ا ن ح ا د و ا ل ك ه ر ب ا ل و ا ح د منهم لو أ ر ا د أ ن يؤدب ولده على الصلاه مروا أ ب ن ا ئ ك م ن ا ل ص ل ت ه م بنا وسبع سنين وضربهم عليهم و بنا وعشر أ و ابنته على الستر والحجاب ترفع السماء على الشرطه ت أ ت ي ا ل ش ر ط ة و ت أ خ ذ و تودع بالسجن وتشرف الجهات ا ل ن ص ر ا ن ي ة على تربيه اهل البيت لا يمنع ابنتها من الزنا ولا يمنع ولدها من الفجور ولا يمنعهم من شيء لو يمنعهم اشتكى ويشكى ما هي ب ل ي ة هذه ب ل ي ة الشكوى يوم حسن الله ا على م ا تسبب فيها وجر ا ل م ص ي ب ة على الناس ن س ا ن يتفطر قلبه دما إ ذ ا ذكر هذا مجتمعات م س ل م ة ترحل بين ع ش ي ة وضحاها تنزل في بلاد الكفر نسال مستقبل ذرياتها مستقبل أ ب ن ا ء الكفار ص س ا ل الله ا ل س ل ه و ا ل ر م ه فلحقت ا ل آ ن في آ م ن الامه بالكفار ا خ ت ي ا ر ن او اضطرارا المؤمن وقع هؤلاء الموقع مثل ما وقع السيف ي ق ت ل عثمان هل هو باختيار ما هو باختيار لكن بليه و م ص ي ب ة وهذا يجعل المسلم ي ت و ج ع ل ل م س ل م ي ن و يدعو لهم في سجوده في خلواته في أ د ب ا ر الصلوات ف ي وقت ا ل أ س ح ا ر وبين ا ل أ ذ ا ن و ا ل إ ق ا م ة ان الله يفرج ا ل ك ر ب ة ويزيل ا ل ا م ة وان الله يعز ا ل أ م ه ويكشفها يرفع ا ل ف ت ن ة عن الامه هذا ا ل ل ي ينبغي هو ا ل إ ن س ا ن يرى ما يحدث في المسلمين ولا يتحرك لا ولدعاء المسلمين ب إ ل ح ا ح وتوجع المسلم من لم يهتم ب أ م ر المسلمين, المسلمين فليس منهم إ ذ ا كان الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين ا ل مؤمنات يعني من خطاياهم فكيف ان ترى أ ن ه م و ا ع ي ا ذ بالله وقعوا في ف ت ن ة ت أ ك ل ا ل أ خ ض ر واليابس و أ ن ه م وقعوا في ف ت ن ة حلوا ب أ و ط ا ن المشركين بسببها و أ ن ه وقعوا في ف ت ن ة يرون صنيعهم أ ن ه دين وجهاد و ف ت ن ة مضله و ا ل ي ا ذ بالله فمن زين له سوء عمله فراه حسنه لان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسه عليهم حسرات ما طلب الهدى حتى يهديهم الله من أ ع ج ب العجب ان يخرج الشاب من ديار التوحيد و من بلاد ا ل ن ع م ة من جوار الحرمين إ ل ى ج ه ة لا يعرفها و ليس لو بها ع ل ا ق ة و لا يعرف ث ق ة من يذهب إ ل ي ه م ث ل ما يقول النذر لبعض الحي ع ا ش ق ة و ا ل أ ذ ن تعشق و قبل العين أ ح ي ا ن ا يتهافتون على مواطن الفتن كما يتهافت الفراش بالليل على ا ل ن ا ر والله هذا عجيب لكن هذه الفتن هذا ا ل س و ق الصنيع زين ا لهم ل سوء عمل ي ط ل ع من ا ل ن ع م ة من ا ل أ م ن من جوار الحرمين من بلاد التوحيد ما فيها معالم شرك ما فيها قبور تقصد ما فيها كذا كذا و ي ط ل ع و لا وين ن م ح يلقي بنفسه على ج د الشيطان إ ن لله و إ ن اليه راجع م ص ي ب ة ترى هذا والله م ص ي ب ة نعوذ بالله من م ل ا ت الفتن ونعوذ بالله من مطرح و ز ي ن له سمحا من الفراغ حسنه يعتبر وتفكر في هذا ان لله و إ ن اليه راجع نسال الله, الله, الله العافيه وما يشبت ل ي ب ت ن ى ل ي ح س ل م ع ا م ل ة آ ه ل ة وذريته لا تصير غ ل ي ظ لا تصير منفر لا تصير كذا عامل بحلم وانصح ب ح ل م واصبر على بعض ا ل أ م و ر في سبيل الاستصلاح و ا ل ت ه د ئ ة لا تعامل الطائشين بالطيش ثم يروحون يتركونك امر خطير جدا م اللهم ا ل و ا الأمة اللهم ف اللهم وفق م ف ق وفق وفق وفق وفق و ي ق وفق و ف ا وفق وفق وفق وفق ي ف ق وفق وفق وفق وفق وفق وفق و ف ه وفق وفق وفق وفق وفق وفق اللهم رد عبادك إ ل ي ك ردا جميلا ل ل ه م لا تشمت م ن ا ع د و ولا حازن اللهم ا غ ف لنا بقدرتك و أ د خ ل ن ا في رحمتك وتولنا بعينتك ا وقضي ا ع ج ا ئ ن ا في طاعتك و ج ع ل خير امالنا خاتما و وخر أ ي ا م ن ا يومنا القاك اللهم احفظنا ب ا ل إ س ل ا م قائمين و ح ف ظ ن ا ب ا ل إ س ل ا م قاعدين واحفظنا ب ا ل إ س ل ا م ر ا ك د ي ن ولا تشمت م ن ا ل أ ع د ا ء ولا الحازنين اللهم انا نسالك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذك من كل شر خزائنه بيدك هذا ا ل واجب الدعاء نعم عسنا ل ل هذا ل وقع ح ت ى وسيقع كما ن أ قال صلى الله ن و عليه أ م ت ك ا وسلم ن لا تقم الساعه حتى تلحق فيها من أ م ه المشركين وتعبد فيها من أ م ه ا ل أ و ث ا ن وحتى تعبد اللات و ا ل ع ز ة حتى تضطرب اليات لسان بن دوس يطوفنا ب ذ ل خ ل ص ه مشركات اذا وقع في الزمن الماضي وسيقع في ا ل م س ت ق ل واقعا ل ا ن س ا ل الله العافيه والسلام نعم و ا ل ب ع ن ى التحذير هذا سيقع فخذوا حذركم لا تدخلوا فيه ولا تؤيدوا آ ل ه و أ ب ع د و ا عنه وحذروا منه هذا الواجب بغض القوم ومن يراد إ ل ا أ ن ت م سيقع نعم وانه سيكون في أ م ت ي كذابون ثلاث كلهم يزعم انه نبي كذابون يعني مشاهير يتبعهم خلقه في عام من الناس والا يكذبون أ ك ث ر من ث ل ا ث م ئ ة أ و ث ل ا ث ملايين وثلاثمئه كذا لكن هؤلاء المشاهير و أ و ل ه م من هو أ و ل ه م ا ل أ س و د العنسي ظهر باليمن و ا د ع ى ا ل ن ب و ة في آ خ ر أ ي ا م النبي صلى الله عليه وسلم قبيل وفاته اما مسيلمه فهنازع منازع على أ ن ا ل أ م ر له من بعد النبي صلى الله عليه وسلم ل م ا مات النبي صلى الله عليه وسلم دعا النبوه وقد يكون اقتدى ب ا ل أ س و د العنسي نشط لما بلغ الخبر فهذان خرجا في أ و ل ا ل أ م ر في آ خ ر حياه النبي ص ل ا ه ع ه و ب ع د وفاته ثم ت ب ع ه خلق من ذلك المختار النبي عبيده الثقفي ظهر في العراق ا ل د ع ا ء اول شيء الانتصاب فيما يزعم ل آ ل البيت ولما تعاطف الناس معه وافتتنوا به ادعى النبوه وهو منين هو ثقفي من, من الطائف لكنه كان في العراق من ا ل ج ز ي ر ة يعني والشيء الثاني إ ن ه زوجته زينب بنت النعمان بن بشير و أ خ ت ه ز و ج ة لعبد الله بن عمر رضي الله عنه انظر مثل يومنا هذا قريب من الناس قريب من ا ل ص ح ا ب ة و مع ذلك ا د ع ا ل ن ب و بينه وبين ه ا ل ص ح ا ب ة رحل صهر و د ع ا ل ن ب و حتى قيل أ ن عبد الله بن عمر يرى ان ا ش ف ع فيه أ و ل ما حبس يحسن الظن به ما دروا ا ش ي ط ا يكون هذه م ص ي ب ة وبلوى مثل يومنا هذا صلى الله عليه فادع ا ل ن ب و ة وقتل الناس بمقتله ع ظ ي م ة حتى أ ه ل ك ه م نعم صلى الله عليه وسلم كلهم يزعم انه نبي و أ ن ا خاتم النبي واخرهم خ ر ه م الدجان الدجان الدجال والدجال ا ل أ ق ر ب انه من أ ص ل يهودي وبثياب وجنسيه ف ا ر س ي ة وبمظهر شيعي ثم بعد ذلك يدعي الاصلاح ثم يدعي ا ل ن ب و ة و هو يعد من الابطال و إ ذ ا ادعى ل ا ل ه ي ة مسحت عينه ومبجي الى الناس يقول انه الدجال يجب بطل ومصلح ق ا ئ د د ي م ق ر ا ط ي ة ومطالب ب ا ل ع د ا ل ة وكان يخذ من ا ل أ س م ا ء و ا ل أ ل ق ا ب وسياتي الناس في ا ل ج ز ي ر ة ما ي ش و ف و ح د من ا ل أ ب ه ه اللي هو فيها والمظاهر اللي هو فيها ما ي ت أ م ل و ن ا ل ل ي فين يجب فتنه ع ظ ي م ة و مع خوارق ن ش ا ء الله س ل ا م وهو آ خ ر الدجالين وهو أ ع ظ م ف ت ن ة منذ خلق الله تعالى آ د م ع ي س ل ا م والى نيه الله بن عمرو ولعظم ا ل ف ت ن ة به وخطرها جعل الله عز وجل لنا دعاء في ا ل ص ل ا ة كل صلاه ة رضا ي ن ا ف ل ة اعوذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر و ف ت ر ة المحيا والممات ومن شر ف ت ر ة المسيح الدجال ه ذ اللهم في ا ا ا ا ا اني اعوذك من الهم والحزن واعوذك من العجز والكسل واعوذك من ا ل ج م ن والبخل واعوذك من ا ل م أ ث م والمغرم واعوذك من غلب الدين وقاهر الرجال ا لقد كانت مسؤوليه كبرى او ك ب ر ه ا او كبرى و او كبرى او كترها او كترها او ش ر ي ف ت ن ة ا ل او ك ت ر ف ا او ك ت مسيح ا ل د ج او ل كترها ل ص ب او ح ا ل م س ا ء ف ت ن ة عظيمة ب ه ا او كترها ن س ك ل من كذب ه و د ا او ك ذ ب و ت ع ا ط و ك ذ ب ه و د ج ا ل دجالون كثير ك ذ ب و ن كثيرون كل زمان يطلع في دجال أ و د ج ا ل و ن و ه ا ل حينها ل د ج ا ل ي ن كثيرين هل هي باسم الجهاد باسم ا ل إ ص ل ا ح باسم ا ل خ ل ا ف ة و باسم ما ذ ن ي ه كل هؤلاء دجالون أ ع د ا ء لله و رسوله ضد ا ل إ س ل ا م شوهوا ا ل إ س ل ا م و أ ش م ت و ا بالمسلمين اعداء الدين فرقوا ا ل أ م ة واستحلوا الحرمات و أ ه ل ك و ا الثروات وخدموا أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م خدموا المنافقين وخدموا الكفار والمشركين وخدموا ا ل م ل ا ح د ة وفرقوا ديار ا ل إ س ل ا م وفرقوا المسلمين حسب الله عليهم اللهم ع ل ي ه اخذهم واخذ ه م عزيز المقتد اللهم انتقم منهم أ ن ك عزيز الانتقام اللهم رد ك ي د ا م في نحورهم و ك ف ن ا شرورهم اللهم أ ع ص م عبادك المؤمنين منهم من شرهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يهلكهم ويجعلهم ش م ا ت ة العداء ل ن ق ل ه م الى النار نعم كلهم يزعم انه نبي و أ ن ا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال ط ا ئ ف ة يقول ا ل ن ب س أ ن ا خاتم النبي ف إ ذ ا ختم النبيون ختمت ا ل ر س ا ل ة ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ا يبعث ي كل نبي ثم يرسل قد يبقى نبي إ ل ى أ ن يتوفاه الله إ ذ ا كان على إ ث ر رسول سبقه فالرسول من الرسل عليه ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م من يبعث بشرع جديد أ و إ ل ى قوم لم تبلغهم ر س ا ل ة أ و بلغتهم وكفروا هذا الرسول والنبي من أ ن ب ي ا ء الله ع ل ي الصلاه و ا ل س ل م من يبعث لقوم مؤمنين بشرع سابق لتكرير ه فيهم والحكم بينهم في م ا خ ت ر و ا ف ي ه وافتائهم فيما أ ش ك ل عليهم و إ م ا م ت ه م و ا ش ن ا د عليهم فلا نبي يبعث بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشرع جديد يبعث نبيا ثم يرسل بشرع جديد لا وانما ينزل عيسى عليه السلام في آ خ ر الزمان خ ل ي ف ة للنبي صلى الله عليه وسلم في أ م ت ه فيحكم ب ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع ا ل ج ز ي ة يعني ما يقبل ل ل إ س ل ا م أ و القتل و لذلك يهلك الله في زمانه ا ل أ د ي ا ن ويفيض المال تردي للارض بركتها حتى ان ا ل ر م ا ن ة ا ل و ا ح د ة تحمل على البعير حتى يجتمع ا ل ف ئ ا ف خ ذ من ا ل ق ب ي ل ة ي أ ك ل و ن من ا ل ر م ا ن ة ا ل و ا ح د ة ويجلسون في كحفها في قشرها من كبرها عدد رجال سيكون هذا و النبي صلى الله عليه و سلم في الحديث الصحيح و الذي نفسي بيده ليشركن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب و يقتل الخنزير و يقتل الدجال و يضع الجزيه و نزوله في آ خ ر أ ي ا م المهدي و خروج الدجال في آ خ ر أ ي ا م المهدي و المهدي ما يخرج إ ل ا بعد ف ت ن ة ع ظ ي م ة تكون في ا ل ج ز ي ر ة ا ل ع ر ب ي ة حتى يخسف خ ص بعد ميقات ذي ا ل ح ل ي م ة ا ل إ ش ا ع ا ت التي تردد بالجوال المهدي موجود والدجال موجود كل ترى هذه من الدجل م ق د م ة الدجل لا تصدقها و لا تنشرها كل شيء له علامات لذلك ما ثبت في الصحيح صحيح مسلم قوله صلى الله عليه و سلم عمران بيت المقدس خراب ي ت ر ب خراب يثرب بدا ا ل م ل ح م ة وبدا ا ل م ل ح م ة فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ة فتح ا ل ق س ط ن ط ي ن ة خروج الدجال ا ل ق س ط ن ط ي ن ة ترى اسطنبول ستفتح فتحه جديده ولا تفتح الا بعد روما فتح القسطنطينيه الغالب انه على ي د ي المهدي المقصود أ ن ك م لا يستخفنكم الذين لا يوقنون ا ن س ا ن إ ذ ا ورد عليه الشيء من هذه ما يتعجل ما يطيعهم إ ذ ا ق ا ل و ا إ ن ش ر تؤجر ترى معنى ذلك إ ن ش ر تؤجر تنشر حديثا يلسب الى النبي صلى الله عليه وسلم وما تدري ما صحه نسبته تكون من الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوء مقعده من النار فليلج النار انتبه انتبه لا تصدق ه ذ الشاهد ترى هذه من مقدمات الدجال كل ما صدق الانسان الدجال اليوم وبكره و ب ع د ه خلص إ ذ ا جاء الدجال راح يستقبله و يروح يتفرج عليه ما نبس يعني مصدقون لك تفرج عليه و إ ذ ا حضر و فتن و لذلك ا ل ن ب ي صلى الله عليه و سلم لما ذكر فتن الدجال قال من سمع به من حضره ف ل ي ن ا عنه و من سمع به فلا يفتن و الناس ا ل آ ن لو واحد يمشي ب الشارع تنجرح رجل ه يوقف و يتفرجون عليه ما يصلحون ما يقول نخدمك نوديك المستشفى لا ت ف ر ج عليه صار حادث بين سيارتين عطره السير ت ف ر ج عليه ترى هذا ولا جيش الدجال ت ب ه لا يصير انسان يكذب على الله ورسوله د ع و ة ينشر ت أ ج ر ترى أنه يجيك واحد ي س ي ر لك ر س ا ل ة يقول لابنك قرات ا ي ة الكرسي الله لا ينال ا ر ح ي م القيوم يبي يجيك ب ي ي مليون واضح حتى انك ت ق ر أ عشر مرات ما يجيك بعدين ترخص عليك ايه الكرسي هذا اللي هي بيهم تبدو ما ت ق ر أ لا د و ر الصلاه ولا عند النوم ولا في الصباح ولا في المساء هذا اللي يريدونهم كذا يقولك ل الحديث الفلاني إ ذ ا نشرت ا ن ه عشر مرات يصير لك كذا تنجح ي وتفرج همك تحصل و ظ ي ف ة ويكذبونهم يريدون أ ن تضعف ا ل ث ق ة بالدين يريدون أ ن تصبح عن دجال مع ا ل دجالين تنشر ما لا تدري عن ص ح ة ن س ب ت ه إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم أ و إ ل ى كتاب الله أ و إ ل ى دينك ه إذا دي قال ل إ ذ ا ق ر أ ت الحديث هذا أ و نشرت ا ل ق ر أ ت ا ل آ ي ة كذا او انك نشرت هذا الخبر ذا اذا قال لك ترى ويريد انك تكون دجال مع الدجالين انت ل أ ن ك تنشر ما لا تعلم ص ح ه نسبتك ولا تعلم انه حق وتكون من المفترين على الله الكذب وأن من كذب علي من حدث عني بحديث يرى أ و يرى أ ن ه كذب فهو أ ح د الكاذبين او الكاذبين تبول الساعات هذه فاذا قال لك أ ن ق ر ا ء ة ا ل آ ي ة ا ل ف ل ا ن ي ة يترتب عليها انه يصير رزق أ و تفريج هم أ و شيء ترى هذا رجب بالغيب وقوه على الله وفي دين بغير علم لان هذا بيان مقدار ثواب ع م ل من عنده ويجيب من عنده يكذب على الله عز وجل ولا يجوز هذا ما يؤخذ هذا من الناس يتلقى الا بالسند الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فاذا قيل لك إ ن ق ر ا ء ة هذا الشيء أ و توزيع هذا القدر من ا ل ر س ا ل ة أ و كذا أ و كذا ترى هذا كله كذب ترى تضليل ترى د ج ل ترى إ ض ع ا ف ا ل ا س ت م س ا ك بالدين ل أ ن ه اذا جرب الواحد مرتين ثلاث خلاص ارفع يده لا تغتر قل لست بالخبء ولا الخبء يخدعنا هذا أ م ر خطير ترى و ب د أ يظهر ا ل ح ي ن صارت ه ذ الوسائل ا ل ج د ي د ة تخفف على الناس ا ل م ؤ و ن ة وتجرعهم على ا ل ج ر ي م ة ا ل ع ي ا ذ بالله انتبهوا لهذا الدجالون كثيرون وصور الدجل م ت ع د د ة و م ت ج د د ة و م ت ن و ع ة في كل زمان بحسب تذكرون قبل هذه ا ل س ن ة وصيه أ ح م د خادم الحجره ا ل ن ب و ي ة ايش راه يصير لكذا و لما يجي بلا و دوبوا العن و ملك اي حد و لا في أ ح د يعرف هذا لا شيء الحنديين ظل انتبهوا الحل والحين صاروا يجرون من عندكم و من بينكم من عيالكم يخترعون و ي ش ر و ن او يصدقون غيرهم و يبدون يتولون ا ل م ه م ة نسال الله عز و جل باسمائه الحسنى و صفاته العلى ان يرزقنا الفقه ا في الدين و ان يجعلنا في مناهته ا و ما نذر لوجهه مخلصين و بشرعه مستمسكين و بنبيه صلى الله عليه و سلم مقتدين و ان يعيذنا مضلات الفتن ما ظهر منها و بطن و ان يغفر ذنوبنا و يرفع درجاتنا و يحط خطيئاتنا ويثقل موازيننا ويزحزحنا عن النار ويدخلنا ل ج ن ة مع الخير ا و أ ن يلطم ب ع ب ا د المؤمنين والمسلمين في م ش ا ر ك ا ل أ ر ض ومغاربيه وما بين ذلك و أ ن ينجيهم من ظلم الظالمين وعدوان الكافرين وكيد المنافقين والمفسدين و أ ن يجمع شمل المؤمنين والمسلمين ويصلح ا ذات بينهم و ا ل م بين قلوبهم ويوليهم خيارهم ويكفيهم شر شرارهم و ي أ خ ذ بنواصيهم إ ل ى الحق ويعصمهم من مضلات الفتن وظهر منهم بطر الله